أربعة، استمع إلى الأسئلة ثم قرأها وأجب عنها حسب النص واحد، ما هو الصدق؟ اثنان، لماذا يجب علينا أن نكون من الصادقين؟ ثلاثة، إلى ماذا نحتاج قبل كل شيء؟ أربعة كيف يصف الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق خمسة إلى أين يهدي الصدق حسب الحديث الشريف